بربكم عظيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى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 اتهموا رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا في شك مما واننا في شك